واتقوا الذي خلقكم والجبله الاولين اعنوا انما انت من المسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان ظن انك من الكاذبين فاسقط علينا كسفا من السماء كون ثاني الصادق قال ربي يا اعلم بما تعملون فتذبوه فاخذهم عذاب يوم الظله انه كان عذاب يوم عظيم إِن فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ نزل به روح الامين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وان انه لفي زبر الاولين اولا يكن لهم ايه ان يعلمه علماء بني اسرائيل وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِيِّينَ فَقَرَأُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ فذالك فلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الاليما فياتيهم بغته وهم لا يشعرون فيقولون هل نحن منظرون اتدعابنا يستعجلون أَفَرَأَيْتَ إِنَّ اتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَوْعَنَّا عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ